ما نسيتك واعتذر له فزز القلب وغرامك ما, ما نسيتك واعتذر له فزز القلب وغرامك ما انسيتك ولن شرياناني لقيت اثمنيتك انت عايش وانا ميت مولا عايش وانا ميت وانكتبوا الجنازه بعد بعد عمر اشتريتك ما نسيتك يا نفس ساكن بريت تصير النفس حتى تدخل بريتك ما نسيتك يا شرتي ويا ادميتي بالجفين بس ما بتيتك ما نسيتك ارجع سلم شلون أو لك سلامي ورجع سالم بلكي يوصلك Salami ورد wasil lak hanini wa ya رامي الفوق ذي ترىي حوصلك سلامي ويايا ويايا ويايا وياي ويا اسم احلى الاسامي يا عمي يا اسم احلى الاسامي لان اسمك مو طبيعي اي لان اسمك مو طبيعي يكفي من مين اسمك امام يكفي ويا وي يا يا يكفي ويا وي المهدي امام تهدي امامي لخادم اهل البيت الشاعر الشاب فؤاد الراجي الهندسه الصوتيه والتوزيع محمد جبار اللامي